حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أعمل صالحا ترضاه وأخلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك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 وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ وَهُمَا يَسْتَغْفِرَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها